أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغير بينهم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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الْكِتَابِ يدعون إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتور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 ذولو أن بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل انكم أنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين